ليس البرء أن تلو وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البرء من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأت المال على حبه، وأت المال على حبه. بن السبيل والمتاكلين بن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس.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 تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه زميع <تصفيق>